اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون سُورَةُ الَّذِي أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما قائفة من المؤمنين والليشهد على ذنبهما قائفه من المؤمنين الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة الزاني لا ينكح الا زانية والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك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 والذين يظنون المحصنات ثم لم يئسوا باربعه شهداء تجلدوهم ثمانين جلدة ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا تجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا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 والذين يظنون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم والذين يظنون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لَمِنَ الصادقين فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من وَالْخَامِسَةَ أن لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَجْرَأُ عَنْهُ الْعَذَابُ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَجْرَأُ عَنْهُ الْعَذَابُ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ولولا طن الله عليكم ورحمه هو ان الله تواب حكيم وَلَو لَا تَبْن اللهَّ عَلَيكُم وَرَشْمَتُهُ وَأَن اللهَّه تَهابُ حَكيم إِن الَّينَ جَ بالِالْإِذكِ عُصْبَةُم مِكُم إِ الَّينَ جَ وَ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 والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا زائكم مبين وقالوا هذا زائكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأَنَاكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ فإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأَنَاكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 اذْلَقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ اِذْلَقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيْنًا وهو عند الله عظيم فَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن سبحانك هذا بهتان عظيم, عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن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 إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, في الدنيا والآخرة وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ والله يعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف الرحيم يا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 ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأسلئل الفضل منكم والسعه ان يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ولا يأسلئل الفضل منكم والسعه ان يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وَالَّذِي يَعْفُو وَيَصْفَحُ وَالَّذِي يَعْفُو وَيَصْفَحُ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَضْرِبُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ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 يومئذ يوسيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات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 119. أولئك مبرؤون مما يقولون 110. لهم مغفرة ورزق كريم 111. لهم مغفرة ادْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أهلها حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فإلا تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم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 اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يغضوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ قلمُؤمِنينَ قل يغُبّ مِْ أَدُ صَارهم وَيَحْقَبُ فُوجَهُم قُلمُؤمنينَ قل يغُب منِن أَدُثَارم وَيحَبوا فوجَهُم ذَلكَ أَزكَلَهُم إِ اللهَّه خَذيرُ بِمَا يَصْنَعُون ذَلِكَ أَذكَلَ من قُلِّ الْمُؤمِنات يَغبُضْنَ مِنْ أَبِصَارِهِ وَيَحقَبْنَ خُروجَهُ أَقلُلِّمُؤِنكِ يَغْبُضْنَ منِنْ أَذ الْقَارِهِ وَيَحقَبْن خُروجَهُ وَيَحْقَبْنَ خُروجَهُمَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَيَحْقَبْنَقوجَهُمَّ وَلَا يُبِبينَذينَتَهُ إَِّا مَا ظَهَ مِنهَا وَلْي يَضْرِبنَ بِخُمُرهِ عَلَ جُوبِهن وَال ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن ولا يبدين زينتهن الا او ابنائهم او ابناء عولتهم او اباء ابعلتهم او ابنائهم او ابناء عولتهم او ابناء عولتهم أو, او بني اخوانهم بني اخواتهم او اذلائ ذروتهم او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم او بني اخواتهم او نسائهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين او بني اخواتهم ايمانهن او التابعين او التابعين غير اولي الاربه من الذجال او الطفل على عورات النساء او غير اولي من الذجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء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 وَأَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِيَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اِيَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعُ النَّعِيمِ اللَّهُ وَاسِعُ والَستعككِ الذيينَ لا يَجدونَ نكاحًا حتىَت يونيَهُم اللهَّهُ مِ قَبْنِ وََستعكك الذيينَ لا يَجدونَ نكاحًا حََّ يونيَهُ اللهَّهُ مَا قَبْنِ والَّذينَ يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن لمتُم فيهِم خَيْير والذين يغتغون الكتاب مما مر الكت ايمانكم فكذبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي اتاكم واتوهم مما لله الذي اتاكم ولا تفروا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ولا تفروا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وَنَي يُكْرِهَُّتَ إِ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَ قَدْ الزَلنا إلَكُمْ آياتَاتِ مُبَّينَاتِ وَمَثَلَم مِنََّينَ خَلَْمِ قَدِلِكُم وَلَ ومثلا من الذين خَلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ومثلا من الذين خَلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات الله نور السماوات والأرض ممثل نورهك مشكاف فيها م ت نورنيك مشكات في زوجاجة الزجاجتك انها كوكب درجي يقدم من شجره مباركه زيتونه الزجاجتك انها كوكب درجي يقدم من شجره مباركه زيتونتي لا شرقية ولا غربية كاد زيتها يضيء ولو لم تمسس سنا نور لا نور نور لا لا نور يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم وَيَظْرِبِ اللهَّمأَنثَلَل النَّاسِ اللهَّهُ بِكُلّ شَيَّديم فيِي بُيوتٍ أَذِنَ اللههُ أَن تُرضَع في بُيوتٍ أَدِنَ اللهَّهُ أَن تُرض وَُذكَرَ فيِي حَسمُه يسَبّحُ لَ فِيهَا بِالغُدُِ وَالْآصَ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالُ اللَّاتِ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَأْسَ عَن ذِكْرِ اللَّهِ رِجَالُ اللَّاتِ تُلْهِيهِمْ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 يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله أحسن ما عملوا ويزيدهم قابل والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب وََّذِينَ كَثَرُ أَمالُهُم كَسَابٍ بِقاتِي يَحسَبُهُ الظَّمانُ مَا وََّذِين كَثَرُ أَمالُهُم كَكَرابٍ بِقك يَحَبُهُ الظَم آانُ مَا إِذَا جَ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 او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض وَلَوْ مَا تُنْذِعُ بَعْضُهَا فَوْقَ دَعْفِ بعض إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يجعل الله له نورا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ فَمَا لَهُ مِنْ ألَ تَرَ أن اللهَّه يُسَبِّحُ لَ مَنْ ف السَّمواتِ وَالْأَرض وَطَّيير صَاتأَلَ تَرَ أن اللهَّ يسَبِّح لَ مًَا فِ السمواتِ وَالْأَبضِ وَطَير القَات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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ثُمَّ يَجْعَلُهُ كَمَن تَرَى الْوَدْقَ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ مِنَ السَّمَاءِ جِبَالًا فِيهَا مِنْ بُرُوجٍ وَأَنْزَلَ مِنْهَا مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ زَرْعًا وَُصيبُ بِهِ مَ شَ وَيَصْرِتُهُ وَن مَ يَشَاب يكادُ سَنَضَبْقِهِ يَذهبَبُ بالِالْأَدُصَ يُقلِّبُ اللهَّهُ الليلى وََّه لُقَّبُ اللههُ الليلَ وََّهاب إِ فِيذَ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بطنه فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى قَدَمَيْنِ ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع ومنهم من يمشي على يخلق الله ما يشاء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 تقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعناه ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعناه ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين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 وَإذَ دُر إلَى اللهَّه وَسُونِهين لَحكُ مَذَينَهُم إذَا ذَريقُم مِنهُم مُعَرضون وَإَ كُهُ الحَبُّ يَأتُ إلَيْهِ مُزَعنين وَإَ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 مُظَّانمُ إم كانََ قَولَ المُؤمننينَ إذ جُ إ اللهَّ وَرسُونِه لَحك مَ بَنَهُم أَ أن يقوا إِمَا كانَ قَول المُؤنينَ اي يقولو سمعنا واطعنا اي يقولو سمعنا واطعنا واولائك هم المفلحون واولائك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فاولائك هم الفائزون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 قلَّ تُقَسمُ قةُم معْرُوفَه فتُم معْروفَ إِ اللهَّه خَبيرم بِماَا تَأْمَدُ إِ اللهَّه قَبير بِماَا الله بما تَأْمَدُ قُلْ الأطيع اللهَّه وَأَطيعُ الرَسُول قُلْأَطيع فإ تَوََّوْ فَإِ مَا عَلَيْهِ مَا حم مِلَ عَلَيكُم م حم مِْتُمْ فَإِكَلَْ فَإَِّ مَا فإن لَيْهِ مَا حمل مَا حم مِْتُمْ وَإِ تُطيع تَهتَدُ وَإيتُطيعَع تَهتَدُ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 لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض لا تحسبن الذين كفروا في الارض لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض لا تحسبن الذين كفروا معجزين في وَمَا أَوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَمَا أَوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَدْلُغُوا الْحُلُمَ منكم يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يذلغوا الحلم منكم والذين لم يذلغوا الحلم منكم 3 مرات والذين لم مِن قَبْلِ صَلاتِ الفَجرِ وَحِين تَضَعُونَ ثِيابَكُم مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعدِ صَلاةِ العِشاءِ مِن قَبْلِ صَلاتِ الفَجرِ وَحِين تَضَعُونَ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعدِ صَلاةِ العِشاءِ تَرَى عَوْراتٍ لَكُمْ تَرَى لَْس عَلَيكُمْ وَلَا عَلَيْهِم جُناحم بَعْدَهُم لَْسَ عَلَكُم وَلَا عَلَيهِم جُناحم بَعْدَهُم قَووافُونَ عَلَيكُم بَعْضُكُمْ على دَعْض قووَّافُونَ عَلَيكُمْ دَعضُكُم عَ على دَعب كَذَلكَ يُبَين اللهَّهُ لَكُنُآياتكِ وَلهَّهُ عَمٌ حَنكم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 كذَرِكَ يُبَيل اللههُ لَكُم آياته واللههُ عَم حَكين كَذَركَ يُبَيل اللههُ لَكُم آيات مِ وَلههُ عَمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مَا ظَهَرَ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا اللَّاتِي لَا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 وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وَلَا على أنفسكم أن تأكلون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 أو بيوت إخواركم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت عماتكم أو بيوت, بيوت أخواركم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحة او بنيوت عمتكم او بنيوت اخوالكم او بنيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم او ما أو صديقكم ليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ سَلَامًا مِنْ عند الله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 اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ على أمر إِم يذهبَبوا حتى إن الذين يستَأذنون إِ الذيينَ يستَأذنون كَأُول إِكَ الذيينَ يُؤمنونَ بالِلههِ وَسُول فإذ السَّأذَنوا كَِ بَعْضِ شَأْنهِمْ فَأذَلّمَا شِئْتَ مِنهُم وَتَْقِهُ الله فَإِذاَ السأذَنوا كَِ بَعْضِ شَأْنهم فَأذَل لم شِئْكَ مِنهُم وَتَققلَهُمُ الله إِ اللهَّه غَفُور الرحيِيم إِ اللهَّ غَفُور الرحيِيم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 ثَلَلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الاء ان لله ما في السماوات والارض الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه قض عَلَمُ مثَُّ لَْهِ وَيَومَ يُجَونَ إلَيهكَيونَدّون بِمامِلوا قضِي عَلَمُ مثُمَّا لَْهِ وَيَوْنَ يُجون إلَكَيُونَدِّ بِمنِلوا واللهَّهُ والله بكل شيء عليم من موقع الطريق الله